بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان حاميم بحاميم دخوين درية توا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ام قرآن هنراو التخوار واللان خواي بد صلاة داناوة غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لأبردي تاوان ورجري توبو خاوني طولي سختو بتيني خاون بهرو تاكيا باتجلو هذ برس تلاوي شترنيا كرانوي هموان هرب ولاي مَنْ يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَرْهَقُ قَتْلُهُمْ كَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ دَمَقَالِو تششانا كار لنيشان كاني خادا بيت قلبي باوران كوابو فري ود هاتو هاتوتسو غاراني بولادا بو بازرغاني وسامندس خستان كذبت قبلهم قوم نوح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 وهامو گدګ وستو یتی ک پیغمبرک ان بو کوجن یا بیګر نو ازاری بدن ودما خالیا لګلد دک بنارو بو او من ګرتنی ځاتون بو تور سندنی حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وابوذر بریاری پروردگارت بدیحات لسر اوانی بے باور بون کبی گمان اوان دوزخین الذین يحملون العرس او من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذین آمنوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ او فرشتاني هلقري عرشنو اوانش بدوري دان بستايشي فروردقاريان تسبحات دكا وباوريان بوهيا وداوي لي بردن بو اواني ايمان دلین ای پروردگار من مهربانی و زانیارید هەموو شتێکی گرتو دەی دی خوش بلوانی تو بیان کردو و شوین ریگای تو کوتون و بیان پاریز لسزای دوزاخ ربنا و ادخلهم جنات عدنی التي و و من صلح من آبائهم و إنك أنت العزيز الحكيم أي <سؤال> پر وردقار من بيش ينخرب هشتاني شي هميشي تبيدابون أو كسانش تاك كاربون لباو بابيرانو هاو رولكانيا رولكانيان براستي هر توزالي كاردرستي وطهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وبيا باريزله توليتوان كان تنكه هركسيغ لتولي تاوان باريزي لو أو او بيغمان رحمه بكردوا وهراوي سركوتني زورغورا ان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدَعَوْنَ إلى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ براستي <تصفيق> كسان باباوربون لباشا روج دا بانك دكرين كبراستي توريو خشمي خوال دنيا دا قور التربو لرقو توريتان لخوتان لقيامت دا كاتي بانك دكران باباورهينان بلان باورتان ندهيناء قالوا ربنا أمدت نثنتين و أحييت فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل دالين أي پروردگار من تو دو جارد مراندوين و دو جارد جياند ببرده کردوين جادان من كان من دا دي آي ريگاهك هي بودر ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير أمس زايتاً لبرأوية كبراستي هركاتي خوابتاكو تنياي ببرست رأي وردبون وأگر هاو باوەڕتان دەهێنا بەو هاوبەشدانانە بڕیاردان هەر بۆ خوای بڵند و بەرز و گەورەیە هو الذی یریکم آیاته وینزل لکم من السمای رزقا وما یتذەکەڕ ئلا مەن ینیب ئەو زاتێ اکا نشان نیشانەکانی خۆیتان نیشان دەدات وە و ئاسمانەوە رزق و ڕۆزیتان بۆ دەنێرەەتە اره کس بیر ناکات و ناگرێ مەگەر کەسێک مگر لەخوا بێ لخوابه. فدعو الله مخلصین له الدين ولو کره الكافرون. کهاتا لخواب پارین و بپاچی بوی گردن کس بن. هر چند بباورانش پیان نا خوش بي. رفيع الدرجات ذو العرش يلخ الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق خوايب لو پايا زور برزي خاوان تختي فرمان روائية بفرمان خويس روجدنه ربو هرکز لبندكان كبية تا خلق بترسين لروجي بيكتر گيشتن يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار راجك هم ولا جوركانيا ديان درو أشكرادا بن هتشتاشي على الأخوة بن هالنابيت خاد فرمي أمر وPATCHAETIO دصلاة بوشيا ولم نادر توا ده فرموه هر بو خواهی تاکو تنیای بسرهمو همو شده زاله. الیوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. امرو هەموو کەس پاداشت یا سزا دەدرێتەوە بجویری جوێرەی کردو یتي امرو ستم کردن نیا لکس براستی لی پرسین اوی پلو وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وأوان لو روجا نزيكا كقیامتا بترسين لو كاتا دلکان لترسا قیشتونا تقرو همو پیج دخونوا استمکاران نهز دوست هيا ونتك كالك بجوي بكريب يا خائنة مخاينه الاعين وما تخفي الصدور خد زاني بخيانتي تاوانو هرسي دلان دي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشي إن الله هو السميع البصير. وَأَخْوَابَهُ رَاسِتِ دَادُ وَرِدَكَتْ بَلَامْ أَوَانِي تَجَلَّ أَخْوَاهَا وَارِيًا لِيَدْكَنْ نَاتْوَانٌ بَرِيَارِهِ تَشْتَيَقُ بَدَنٌ بَرَاسِتِهَا الرَّخَوَابِ سَرِيبِ نَاعِي أَوَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آيب <تصفيق> زويدا نقرا ونتاب بينا سرنزامي أواني كبيرش أمان بونتون بو أواني لمن بهيستربون وشوين واريا لزويدا زياتربو بلا امخوا بهوی تاوانا کانیان وطول ایلی سندن وکس پاری زدیان نبول سزا اخوا ذالک کانت تأتيهم رسلهم بالبینات فکفروا فأخذهم الله انه قوی شديد العقاب امال بر اوابو کبیگمان اوان پیغمبر کانیان بودهات بە نیشانە ئاشکراکانەوە کەچی باوەڕیان نهینا ئێنجا خوا قاری لێگرتن و سزایدان بەڕاستی خوا بەهێزی تۆڵەسێنی بەتینە ولقەد ڕسڵنا موسا بئیاتنا وسوڵطان موبین سوێند بەخوا بێگومان مووسا مان نار بەچەند موعجیزە و بەڵگەی ڕوونەوە إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب بولاي فرعون وهامان وقارون هموت يان زادو غري تشدروزنا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا ابنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال إن زاكاتي موسى آيني راستي للان إيم وبوهنان وتيان كوراني اواني لجل موسى باوريان وبكجن وجنكانيان بزندوي به النوا بوكاركري بيبا وران هر هر وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وفرعون وتي لم يقرين بموسى بكجم او سابا او هانابو پر وردقاري بالي بكات براستي من دا ترسمك اين كثان بقوريت يالا زاويدا اجاوبني اتوا وقال موسى اني يغذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وموساوتي براستی من پناده گرم با پر وردگاری خوم و پر وردگاری ایواش لهمو خو زلزانیگ کباوری بروجی لیه پرسین وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ایمانه أتقتلون رجلا ان يقول ربي الله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 إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وطياوي شبا وردار وتيلك سوكار فرعون بو كبا وركي شارد بوه ايتسون پياويك دكوجن لبر اوي دلي خوا پروردگارما كباراستي سنبلگو معجزه روني لپروردگار تانه بو خو اگر دروزن بكدله پيغمبرم او تاباني دروكي با خويتي اگر اقر راز قوبه هند لو سزاي باليني پیدا اون توشتنده به به گومان خرمونی کسینا رو دروزن يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما لا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي قالكم فر مع وبد الصلاة زال لسر زويداء ديشي يا متي ما انددت أجر سزا خامن بوبيت فرعون وتي تي خم بتاعي دبين مهر أوتان نيشان ددم وتنيا بوريجين راست مونيتان وقال الذين آمن يا قوم اني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وأو بيوي باوري هنا بوتي أي قلكم براسي من لودة ترسم بسر تانبه ويني سزاي أو روجي بسر كوملان وقلاني مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وقأو سزايهاد بسرقلي نوح وعاد وثمود أوانش لدوي أوانبون وخوى ظلمو استمنايبو بندكاني ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد وأيلكم براستي من تلسي روجي هاوارو بانجلي يكتري كردنم هيليتان يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد أو روجيك بش هل دكانو هل دين هيتس بناقايك بو ايوانيا لسزا خوا وَهَرْكَسَ إِخْوَاقُمْ رَيْبَكَاتْ أَوَا هِزْرَيْنْ مُونِ كَرِيْشِ بُونِيَا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهْ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 تاكاتي يوسف وفاتكر وتان اي تردواي او خواهيز فيغنبريش ترنانيري ابوزور اخواقم رايدكاد او كسي زيادة رويدود الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبرمقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار أواني درباري نشانكاني خواد مقال يدكن ببي اوي بلجي شامبو هاتبه او دمقالين هوي توري لا اخوا وليا ونجبى وريانهناوا ابو جو رخوا مردني بسردلي همو خوب زلزان زور, زور داردا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فرعون تي أي هامان كوشكيش برزن بودرز بكا بل كو بقام أوري قايانا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوءه وعمله وصُد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب كركا كان برزبون وان بواسمان كان بوا ويلوي وسير خواكي مسابكم وبراستي من واغماندبم موساد روزنا ابوجورا رازن راي وبو فرعون كردوي خرافي وبهو وبرغريكرا لريق الراس وهرفيلو بلانيشي فرعون هبو وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهلكم سبيل الرشاد واوبياوي باوري بموساه نابو وتي اي لكم شوين من بك ريق الراس تنشان ددم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع وإن الآخرة هي دار القرار أي جل براستي جياني أم دنيا رابور نيتي كما وبراستي هربا شرج ذي حسان ويهمشي من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, فأولئك يدخلون الجنة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ هَرْكَسَ كَارِ خَرَابَي كَرْدِ بَيَدْ هَرْ بَأَنْدَازَي خَرَابَكَيْ هەر کەسیش چاکەی کرد بێت ئافرەت بێ یا پیا و بی بێ ئا ئەوانە دەچنە بەهەشتەوە لەوێدا بێ جمع رزق و ڕۆزیان پێدەدرێ و یا قەومی ما لی ئدعوکم ئلا النەجاتی و تدعوننی ئلە النار و ئەی گەلەکەم ئەوە چیە من بانگتان دەکەم بۆ كثيئ ومن بانك ذ كان بو أجري ذو تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدروكم إلى العزيز الغفار بانكم ذ كان بو أي بيبع وربم بخوا واشتيبكمها وبش خواك هذان يا رياكم لينيا لكات يقدام من بانك ت عندكم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 راست و گمان تیدانی او ای و منی بو بانگ دکن شیاوی بان کردنیه نه له دنیا و نه له دواروزدا و براستی گران و من هربو لای خوایو بی گمان زیاده روان هاولانی اگری دوزخ بس تذکرون ما اقول لكم وافوض امری الى الله ان الله بصير بالعباد ظالم ود اوي من بيتان دريم بيرتان دكيوتا ومن كاري خوم بخوادس بيرم براستي خوا بينا بندكاني وبقاه الله سيئات ما مكر وحاق بالافرعون سوء العذاب زا او بیا و ایمان داری پاراز لزیانی اوفرو فیلانی دیان کرد واسزای سخد هاتو دار دستی فرعون قرتوا النار یعرضون عليها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب بەیانیان و ایواران دبیران دیاری اگری دوزخ روزشش قیامت هالدستد فرمان داده دارودستی فرعون بخن سخترین سزاوا و اذیت حجون ف في النار فیقول الضعفاء الَذین استكبروا إن كنا لكم تبع فَيَقُولُ الْضَّعْفَ أُولِي الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ الْنَّارِ وَكَاتَبُوا زَخِيَكَن لَنَا وَأَجْرَكَذَا دَمَقْرَدَكَنْ لَا وَزَكَانَ بَوَانِي خُبَزِ الْزِّنَ بەڕاستی ئێمە شوێن کەوتووی ئێوە بووین دەی ئایە ئێوە لە و ئێمە لە ئەست تۆ دەگرن بە لەم ئاگرە قال الذي نستك بەڕووئ كلوم فيهاِ الله قد حكم بين العباد. ئەوانەی خۆبە زلزان و زۆردار بوون دەڵێن براستی همومن لە داین. بێگومان خوا لە نێوان بەندەکانیدا دادوەری کردووە وقاڵ الذين في النار لخزەنت جهنم دعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب و ئەوانەی لە ئاگری دۆزەخدان بە دەرگاوانەکانی دۆزەخ دو دەڵێن داوا لە پەروەردگارتان بکەن تەنها یەک ڕۆژ سزامان بکات قالوا أ ولم تك تأتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو وما دواء الكافرين إلا في ظلال دلنا آية في غنبران تنبؤ أنه نابون بالجارون كان دلنا بله نابويا في دلنا دەی بۆ خۆتان بپارێنەوە بێگومان پارانەوەی بێباوەڕان وندە بێ و بێسووددا إن لەنا سووس لەناول الذي ن آممنوا في الحيات الدنيا و يومقولول الأشد بەڕاستی ئێمە پێغەمبانمان و ئەوانەی باوەڕان هێناوە سەرکەوتوو دەکەین لە جیانی دنیادا و لەو ڕۆژەی کەشاتەکان هەلدەستنەوە يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار روجيك باكانا كردني بيبا وران سوديام بيناغيني همويا نفرتي ليكرا وخرابترين زيغان هيا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ سوين بخوا براستئم التوراة مان داب موسى ونوكاني إسرائيل ما كرد ميراد قري توراة هدى وذكرى لأولي الألباب كهو رينموني وفندو بيرخار ويبوخا وانجيري اصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإفكار إن <تصفيق> زأ أي محمد صلى الله عليه وسلم خو قربة بأجمان بين إخوآه قو ديت ديه ودعوا بردني جناهد بك وتسبيحات بك بستايشي شي فرور دجارد بأيواران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 براستی او کسانی دەمەقاڵێ و او دەکەن دەربارەی نیشانەکانی خوادا بەبێ ئەوەی کانی خوا ده ببه او لە چم بو هاتبه هیڅ لدلی یاندانی ځګله خوب زلزانی هر چیز اوان بمبستیان مبستی ناګن کوا بخوا براستی هر او بي سري لخلق السماوات والارض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون براستي بديناني اسمان كانوا زوي خلشي بلام زربي مردوم امنازان وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلا ما تتذكرون وَنَابِي نَوْبِينَا يَكْسَانِين وَكَسَانَ بَاوَر هنا وَكَرْدُو وَتَاكَ كَانِيَان كَرْدُو لَقَلْبَت كَارَان وَكِيكْنِين زُور كَمْبِير إن إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ بَرَاستي روجيدو بەڵام زۆربەی بی خال وقال باور ربكم استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین و پروردگار تن فرمويتي ليم بپارين و ولام تن ددموا. براسطی آوانی خواب جورد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 و راجی شیرونا کردوتا و بوجیان پیدا کردن براستی خواه خاون چاکو مهربانی بسر خلکا و بلام زوربه آدمی سپاس گزارنین ذالکم الله ربکم خالق کل شیئ لا إله إلا هو فأنا تؤفکون امه خواه پروردگاری ئێوە داهێنەری هەموو شتێکە تکا <تصفيق> هيس بادستراوي شيترني از گالو لا ادن لراستي <تصفيق> كذلك يوبك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ابمت رلا ادرين اواني كدان نانن ببل گونشان كاني خادا الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم, وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين خواه ذاته که زوی با کردونه واسماني شيبو كردون بسربان و بجوان ترین شیوه ایوه درست لا حلال و پاک روزیدن، آمیه خوای پروردگاری ای وا، برزیو پیروزی با خوای پروردگاری تهانیان. هو الحیولا إلا الله و مخلصین له الدين الحمد لله رب العالمين. هر زندو و هیس پرست نیە گنیه زگل و خواب پرستن بدال تنها با او ملكت بن سپاس و استعجاب با خوي پروردگاري قل إن نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين بڵێ بەراستی من بەرگری کراوم لە پەرستنی ئەوانەی ئێوە دیان پەرستن جگە لەخوا دوای ئەوەی بەڵگەی ڕوونم بۆ هاتووە لە پەروەردگارمەوە و فەرمانم پێکراوە کە بو کەچ بۆ جیهانیان والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم يخرجكم طِفْلًا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولثبلغ اجلا مسلما ولعلكم تعقلون اخوياك اي ويل لخاك دروس كردوا لا باشان لضلوبيك او لخوين الاخوين بارا لا باشان بمنداليده هين يتدلص جدايهك لە پاشان تا دەگەنە تینی هێز و لاویتان لە پاشان تا پیر دەبن و هەندێکتان پێش پیر بوون دەمرێنرێن هەتا دەگەنە ئەو کاتەی کە بۆتان دیاری کراوە بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە هو الذی یحیی یمیت فإذا قضا ئمڕا فئنەما یقول له كون فە او خواه کە کدجین و دەمرێنێ جا هر کاتی بیوی بر بدا تنها پێی فرموی ببە دەست بەجێ دەبێ الم تر ایل الذین یجادلون فی آیات الله انا یصرفون آیا سرنزی اواند ندا و سبارد بنشانان خواه دا مقاله دکن چون لر ایلاد الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولا فسوف يعلمون. أو نيبا وريبا قرآن هنا وبوبرا ونيب بيعنبركان من نار دومانا أو لا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون كاتي زندير توقيا لقردن دايا في رادة الحميم ثم في النار يسجرون لناو آوي زور قرم دا باشان لدو زغداد سوتين ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون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 بلکو ئێمە لە دونیا بێجگە من خواشتێکمان نەدەپەرست ئابەم جۆرە خوا باوران لە ڕێگەلا دەدات لم بما كنتم تفرحون فی الارض بغیر و وبما کنتم تمرحون. امتان لەبەر ئەوەیە کە ئێوە بەناڕەوا شادی و كەیفتان دەکر لە زەویدا وە لەبەر ئەوەی کە ئێوە فیز و کەشخەتان دەکر لە أرخوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين. ديل درجات كاني دو زخو برو نجور وتياء دم ين و بئس شوين خو بزل زانن. فاصبر إن وعد الله حق فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ دكوا تخورا گربا بيگومان بليني خوا راستا جايا هندگلو بليناني پيان دادين نشان الدادين یا تو دمرينين بلينكاني نابيني أو ساهموتان حربولاي ايمد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 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُ نَالِكَ الْمُبْطِلُونَ سوين بخوا براستی بلتو پیغمبران ایک من ناردوا بسرحاتی هندی چیان من بو باس کردوی و هندی چیان بو باس نکردوی و هیچ پیغمبر ناتوان معجز ایک بینه مگر بإذن خوا زاکات فرمان خواهات بسزادانیان بحق دادوري دكره ولوه دا ناراستان زر مند الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون خوا ذاته آجل ومالاتي بواهو بديهنا و بواهو اسواري هنده چين بنو بخون وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ولو آجلانا دا تنسودو كالقبو ايوهي وطاب هوي اواناو بقنا بيويستيك كالدلو دارون تاندا ولسر بشتي او لاخانو دكرين وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ خوازور نشانی خوئتا نشانداد أفلم يسيروا في الأرض فينبغوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم واشد قوه واثرا في الأرض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون ذا يا بزويدا نقرا وان تابينا سرنجامي كسان لوان بوا كلمان زورترو بهستريج بون وشوي نوارشان زياتر بو اذا اوى كردب وان لدنيا د سودي پينګياندن فلم ما جاءتهم رسله بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون زاکاتی پیغمبر بە با بلگرون کان وحات نلایان دلخوش بون بوزانین ای هیان بو او سزایی گالتیان پیدا کرد چوار دوریدان فلما رأو بأسنا قالو آمنا بالله وحده و بما کنا به مشرکین این سزای باتینی ایم بینی وَتَأَمَّرَ وَرْمًا بِخْوَايْتَاكُ تَنِيَاهِنَا وَبِي بَاوَرِين بَوْشْتَانِي كَرْدُبُ مَانَهَا وَبَشِيخْوَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا تُنَتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خلت فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ جا باوەڕ هێنانەکەیان هیچ سوودی نەبوو بۆیان، لە کاتێک سزای ئێمەیان دی، باو و سونەتی خوا هەرووا بووە پێشتر لەگەڵ باوران لەوێدا بێ باوەڕان